ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل ا أقسم ب ي و م ا ل ق ي ا م ة و ل ا أ ق س م ب ا ل ن ف س ا ل ل و الحسنى م ة ب ا ل إ س ا ا ن أن لن نجمع م ع ظ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 يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المطر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ينبا ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل الانسان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 علينا بيانا كلا بل تحبون العاجله وتدرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناظره إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ ب ا س ر ا تظن أ ن يفعل بها فاقرا كلا إذا, اذا بلغت التراقي وقيل من را فراقا وظن انه الفراق والتفت الساق ب ا ل س ا ق إ الى ربك يومئذ المساق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 ف ا س ا ن ا يترك سنا أ ل م يك ن ط ف ة من منى ي م ثم كان ع ل ق ة فخلق ف س و ا فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وتقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في استديو صواعق بالرياض